الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولا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 وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم إذا مننا وكننا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 أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا ان العالم غرمون بل نحن محرومون اف رايتم الماء الذي تشربون ان انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسون رزقكم أنكم تكذبون فلو وصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم